وَقَالَ الشَّيطانُ لََّ قُبِيَ الأأَممرُ إِ اللهَّهَا وَعددَكُمْ وَعدْدَ الحَّ وَعَتُكُم فَأَخْ لَفْتُكُم وَمَا كانََ لِيَ عَلَكُم مِن سُ الْطان إِلَّا أَنْ دَعَتُكُمْ فَْتَجَبتُمْ لِ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيكُم مِنْ سُلطانٍ إِللاا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَسْتَجَبَتُمْ لِي فَ ل تَلُمُون وَلُومُ أَن فُسَكُمَّْ أَنَ بِمُصِْخِكُمْ وَمَا أَتُم بِمُصِْخَ إّ